التسجيل السادس والأربعون استمع إلى النص ثم اكتب ما تسمع ومن الأعمال المهمة بعد الهجرة كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثيقة تشبه الدستور توضح التزامات المواطنين داخل المدينة من مسلمين ويهود وترسم العلاقة بينهم على أساس من احترام الحقوق والواجبات